ا ش ر ا ل إ ي م ا ن ب ا ل أ و ص ا ل وتزكت القلوب و ا ل أ ر و ا ح ف ح ر ب ن ا الطريق ة بعد أ ن كنا نتخبط بالظلام يا أ ب ن ا ء ن ا فكم قبلنا الايادي وكم قبلنا ا ل أ ق د ا م و ا ل أ ر ج ل ولكن ي ج ن ي و ث ل ا ث ي ن من ض من افضل من ا ف ي ل م افضل من افضل من افضل ن افضل من ا ف ل ن افضل ن افضل من افضل من ا ل من افضل من ا ف ل غ ر ف ة ا ل من ا ف ل ى و ا ل ن س و ا ن ا ل غ ر ف ة ا ل م ا ن ي ة ا ل من ر ا ف ل من ا ف ض من افضل من افضل م ا ف ي ل من افضل من ا ل من ا ض ل من افضل من افضل م ا ف ي ل من افضل من افضل من افضل من افضل م افضل من افضل من افضل من افضل من افل من ا ف ل من افل من ا ل من ا ل من افل من ولكن ظ ي م ك ن و ان ل تتعامل مع الشباب ن عليه وعلى